الحمد لله رب العالمين خلق فسوى وقدر فهدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح قراءة حمزة من طريق الشاطبية مع زيادات الطيبة واليوم موعدنا نتكلم على باب من اهم ما يميز قراءة حمزة الا وهو وقف حمزة على الهمزة زمان كنا بنسمع اسمع قولة متداولة بين الطلاب عموما هذه القولة انتشرت واستفاض أو وشاع ذكرها. ألا وهي إذا ردت أن تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة. هكذا كانوا يقولون. يعني لو عاوز تسلم من حمزة ولا تتب ولا تتعب معه فلا تقف عليه فلا تقف له على كلمة فيها همزة. وحقيقة هذا من باب التسهيل. وإلا إذا ردت أن تعرف حمزة فقف له على كل همزة. هكذا كانوا يقولون لنا. شيخنا المبارك المفضل الشيخ محمود حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية إذا ردت أن تعرف حمزة فقف له على كل همزة لماذا؟ لأنك إذا وقفت على كل همزة تقابلك لا سيما في حال الابتداء فإنك تتعلم وتتقن هذا الباب إتقانا يليق بمن يقرأ بهذا الإمام العظيم وأكثر من يعني يقع في أخطاء إنما يقع فيها لأنه لم يمر على الأمثلة الهمزة معايا تتكرر كثيرا لحمزة والصور تتكرر فإذا أخطأت في مرة حال وقفك وصوب, وصوب لك الشيخ فإنك في المرة القادمة إن لم تأتي بها على الوجه الصحيح الأكمل فإنك ستأتي بها قريبة من الصواب وهكذا، لكن إذا عملت بالقاعدة التي وضعها بعضهم إذا رت أن تسلم من حمزة فلا تقف على حمزة أو فلا تقف له على حمزة، فهذا لا يخرج إلا إنسانا أو قارئا ضعيفا في هذا الباب. إذن إخوان الكرام، باب وقف حمزة ويتبعه هشام من أصعب أبواب هذا العلم. وقد وقع بعض الكبار في أخطاء في هذا الباب بسبب عدم تأصين القواعد من البداية القواعد عنده ليست مؤصلة أبو شامه رحمه الله تعالى عندما شرح هذا الباب من الشاطبية ذكر كلاما يشبه كلامي هذا من أن الناس يقعون في الأخطاء والوهم بسبب إما قياس فاسد أو عدم فهم للقواعد الأصلية ثم قال وقد اتقنه الناظم يعني الشاطبي رحمه الله تعالى ايما اتقان فعلا من يقف على باب وقف حمزة وهشام في الشاطبية مع ان الشاطبية رحمه الله تعالى قد وفقه الله توفيقا عظيما هذا الباب اخواني الكرام عشان نفهم صح لابد ان نقسمه قسمة صحيحة ولاعرف مذاهب القراء فيه أنا عندي ثلاث مذاهب خذ مني كده تصور عام عن الهمز وعن مذاهب التغيير فيه وبعدين ندخل في الشرح أنا عندي ثلاث مذاهب لتغيير, الحمز لتغيير الهمز لحمزة رحمه الله تعالى المذهب الأول وهو الأشهر هو مذهب المذهب القياسي المذهب إيه المذهب القياسي هنعرف ده بالتفصيل ثم المذهب النحوي وما ينسب إلى الأخفش رحمه الله تعالى ثم المذهب الرسمي مذهب الرسم الذي يتبع الرسمي عنه. الرسمي نسبة إلى الرسم تمام كده فعند ثلاث مذاهب ثلاث مذاهب وردت عن حمزة في تغيير الهمز الموقوف عليه دي أول حاجة لابد أن تعرفها عشان لما تسمع طالب ولا شيخ بيقرأ أو بيقرأ وبعدين يقول له خمسة القياس تقول القياس ايه وله سبعة الرسم برضو تقول الرسم ايه وله على المذهب النحوي كذا وكذا فإحصل لك يعني من أولها كده قياس ورسم ونحو ده العملية صعبة جدا لا مش صعبة هي مذاهب كما سنبين بعد قليل منسوبة الى بعض علماء الاداء من علماء العربية والقراءات كما سنرى فلذلك صنف علماؤنا هذا التصنيف من باب التسهيل وكل ورد عن أهل الأداء رحم الله جميع أئمتنا آمن. إحنا عشان يكون درسنا شامل وإن شاء الله إذا حضرت معنا وركزت معنا ووقفنا عند كل جزئية وأعطيناها حقها لن تحتاج إن شاء الله لن تحتاج بعد هذه أو بعد هذا الدرس إلى شيء حاول تركز معايا وافهم معايا مما يعزز كلامي أني سأشرح هذا الباب من نظم توضيح المقام في وقف حمزة وهشام للإمام المتولي كذلك نحن طبعا مشينا في أول الكلام في قراءة حمزة على شرحها من خلال نظم فتح المجيد في قراءة حمزة من طريق القصيد برضو ما رحناش بعيد لم نذهب بعيدا رحنا برضو لمن متولي بس ثمات تاني زي ما قلت لكم في التعريف البسيط جدا الذي قصرت فيه تقصيرا بالغا بالمن متولي انه لم يدع مسألة تخص القراءات الا ونظم فيها او الا والف فيها نظما ونثرا رحمه الله تعالى كتاب توضيح او نظم توضيح المقام للامام المتولي شرحه هو نفسه الأنام وإسعاف الأفهام كنا بنسميه زمان عند الشيخ محمود لما كنا بنقرأ هذا باب يقول شوف الشيخ قال إيه في الإسعاف تعلن إسعاف يسعفك يفهمك المسائل اللي تحتاج إلى شرح وتوضيح وبيان هلاخد بقى الكلام ده في درس واحد في درسين في تلاتة مش هنحدد اللي يحددنا فهم الناس للباب والكلام عليه فتصبروا علي بارك الله فيكم وأي حد عنده سؤال إما يؤجله إن كان يحتمل التأجيل أو يسأله إن كان لا يحتمل التأجيل كان يعني سؤال يراد به التصحيح أو التصويب لو أخطأت مثلا هذا لا يحتمل التأخير أما لو كان سؤال عن عدم فهم جزئية معينة فنخليها في الآخر بارك الله فيكم جميعا معلش طولت في المقدمة لأن هذا الباب أنا بخاف منه أنا عن نفسي بخاف منه طيب الإمام المتولي كعادة أهل المنظومات بل أهل العلم جميعا بدأ كذلك هذا النظم المبارك بما يبدأ به عادة الكتاب والنظمون بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك على الآل والأصحاب وتعريف بسيط بما يريده من هذا النظم قال ايه وباء بعد البسمله بسم الله الرحمن الرحيم حمدت اله مع صلاتي مسلما على من به فجر الهدى لاح جلا وآل واصحاب وبعد الذي لحمزة يروى معه شام ويجتلى لدى وقف مهموز على ما اقره بحرز الامان الشاطبي وعولا كلام جميل جدا وسهل وعلى نفس نمط الشاطبية يعني النظم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وسلم وعلى الآل والأصحاب قال لك هذا نظم لمين في بيان باب وقف حمزة وهشام من طريق الشاطبية ثم ذكر نبذة عن حمزة وهشام وإحنا الحمد لله عرفنا بحمزة في أوائل أو في أول درس ثم قال فدونك توضيحا لما في كلامه لتعرف ما في الباب معنا مفصلا لما ألف دونك يعني خذ توضيحا توضيحا لما في كلامه الضمير هنا يعود على مين الضمير يعود على الشاطبي رحمه الله تعالى يعني أراد أن يوضح كلام الشاطبي بهذا النظم تمام كده الله يفتح عليكم ألك لتعرف ما في الباب معنا مفصلا يعني يأتيك التفصيل بهذا النظم ثم قال في أول مسألة آل يسهل عند الوظه توسط أو قد كان في طرف بلى هذا نفس معنى كلام الشاطبي وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا إحنا قلنا زمان لو فكرين إن التسهيل في هذا الباب يراد به مطلق التغيير التسهيل يراد به أيوة مطلق التغيير يعني يخش في الإبدال يخش في الإبدال يخش فيه النقل يخش فيه الإسقاط يخش في أي, أي نوع من أنواع التغيير نعم فلذلك نقول التسهيل في هذا الباب هو الإسقاط هو الحذف التسهيل في هذا الباب هو مطلق التغيير تمام كده طيب يبقى امت حمزة يسهل الهمزة حال الوقف فقط حال الوقف فقط طب لو يوصل لا ما عندوش تسهيل ما عندوش اي نوع من النوع التسهيل الاربع المعروفة يبقى تسهيل حمزة رحمه الله تعالى مرتبط بايه مرتبط بحال الوقف ولذلك احنا وانا الناس اللي هم عاوزين يسهلوا قالوا اذا ردت ان تسلم من حمزة فلا تقف فلا تقف له على همزة لا احنا بنقول بقى ايه فقف له على كل همزة اذا اردت ان تعرف حمزة فقف له على كل همزة يبقى الموضوع متعلق بالوقف الناظم سواء الشاطبي او, او المتولي قالوا ايه توسط او قد كان في طرف بلا يعني الهمزة تأتي متوسطة وتأتي متطرفة في الكلم الموقوف عليها انا مثلا عندي كلمة السماء او الملأ او شيء هذه متطرفة في اخر الكلمة فبعندي مثلا يؤمنون تألمون هذه متوسطة تمام والمتوسط يا اخواني قد يكون متوسط بنفسه هذه توسيع الان توسيع الدائرة شوية بشوية هارك شوية شوية معانا كده المتوسط قد يكون متوسط بنفسه بمعنى ان ما يكونش قبله حرف زيادة ما يكونش دخل عليه حرف زيادة تمام والمتوسط بزائد النوع الثاني متوسط يعني المتوسط بزائد هو الذي يدخل عليه حرف زيادة هنعرفها بعد شوية ما هي الزوائد هنعرفها ان شاء الله تعالى اذا المتوسط عندي الهمز المتوسط قسمان في متوسط بنفسه ها وفي متوسط بزائد يعني دخل عليه هذا الزائد فجعله متوسطا وإلا فهو في الأصل فأول الكلمة تمام؟ طيب. المتطرف كذلك أنواع. الهمز المتطرف أنواع. إما أن يكون ساكن الأصل أو ساكن سكونا عارضا. كما سنرى بالتفصيل. يبقى كده إحنا استفدنا من أول بيت يا خواني إيه؟ ان حمزة يسهل الهمزة حال الوقف والهمز قد يكون متوسط بنفسه او متوسط وقد يكون متطرف دي اول فايدة استفدناها في هذا الباب تمام كده طيب قال لكن متولي الف ابدله مدا ان يسكن اصالة كنؤمن فادرأتم الذئب مثلا وكالملك ائتوني وفات الذي ائتمن كذلك ما في الوقف سكنك الملك هيبدأ بقى تسهيل احنا هنا في الاول التسهيل هو ايه مطلق التغيير لكن هنا هيبدأ يبين كيفيات التسهيل لما قال لك فابدله يعني ايه يعني هيبدأ في أول نوع من أنواع التسهيل اللي هو الابدال. اللي هو الإبدال المد الحرف الهمز قد يكون سكون وسكونا أصليا قد يكون سكون وسكون أصلي وقد يكون سكون وسكون عارض بدأ بالأصلي قالك أبدله مدة إن يسكن أصالتنا يعني إذا كان السكون سكونا أصليا وقد يكون سكون عارض للوقف وقد يكون سكون عارض للوقف حتى قليل من خلال كلام متولي برضه. فلو كان أصلي أو كان عارض ماذا نفعل أن لك أبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله يعني إذا كان قبله إذا كان هو ساكن وقبله أبله فتحة نبدله إيه جنس الفتحة إيه ألف. نبدله ألف طب لو كان بعد كسرة نبدله إيه طب لو بعد الضمة نبدله واو ساكنة طيب ادينا كده يا عم الشيخ أمثلة على كلامك ده عشان نكون معاك في الصورة مثال الساكن سكونا أصليا بعد فتح قوله تعالى فالدارة الهمزة ساكنة وقبلها فتح لو حمزة وقف على فداراتم ماذا أفعل يبدل الهمزة ألفا فداراتم تمام قرأناه قراناه صح كده فاتوا فاتوا اقرأ هذا ساكن برضو بقى ساكن سكون أصلي بعد فتح لغاية كده الحمد لله بعد الألف واضحة جدا بعد الكسر زي ايه بئر يبدلها يا بير الذئب ذيب هيئ هي تمام بعد الضمة يؤمنون يؤمنون توفكون أصلها توفكون وزيها برضو يلحق بهذا الباب يا صالحوتنا يا صالحوتنا يبدلها برضو السكون سكون أصلي. طيب ده السكون الأصلي والسكون العارض يعمل في إيه نفس الحكاية نفس الإبدال قال الملأو لما يقف على الملأ في الاسكان فيقول ايه الملأ انشأ يقف انشا صح تفتؤ يقف تفتا تفتا طيب لكل امرئ يقف لكل امرئ ها صح كده ولقد استهزئ ولقد استهزئ ولقد استهزئ قرئ وهكذا طب الضمة الضمة مثلا زي لؤلؤ لؤ ها يوقف بالابدال بوجه يعني لولو لو. نعم يوقف كده تمام طبعا العصد أقصد الهمزة المتطرفة الهمزة المتوسطة دي سكون أصلي سكون أصلي لولو كده تمام ادنا طاعده في خلال الشرح قال لك في حال الإبدال إذا وقفت على أي همزة بالإبدال سواء كانت ساكنة سكونة أصليا أو سكونة عارضا لا روم ولا إشمام حال الإبدال ماذا ما هتبدل إما ما فيش روم ولا إشمال تمام الشرطيب قال فيها إيه وأشمن وروم فيما سوى متبدل بها حرف مد يبقى إحنا كده أخواني خدنا أول نوع من الواعي الهمزة اللي هي إيه الساكنة بعد حركة احفظها كده أسمها عندك في وراء أو أنت بتكتب معايا همز ساكن بعد حركة طيب اعكس بقى الصورة همز متحرك بعد ساكن هنعكس متحرك الصورة قال فيها المتولي وإن يتحرك عن سكون كتجأر وكالمرء دفء ملء والخبأ فانقلا وبالرغم مفيد الكسر والضم عنه قف واشمم لمضموم والاسكان الصلا واسكان بين المرء يأتي ورومه ودفء به الاشمام نرويه كلا طبعا هذا تفصيل لباب الوقف على الهمز المتحرك بعد ساكن ودخل معك من الاشمام وروم هذا الشاطبي جابه في اخر بي او في اواخر الابيات في هذا الباب المعنى اخواني ان الهمزة اذا تحركت او اذا كانت متحركة بعد ساكن صحيح فانا نوقل الحركة الهمزة الى الساكن قبلها مع حذف الهمزة طبعا هنحذف حذف الهمزة لما نقول ساكن صحيح يخش معك من الشبيه بالصحيح ايه هو الشبيه بالصحيح ايوه الشبيه بالصحيح حرفي اللي حرفي اللين. كما سيأتي زي ايه كده الشيخ قال لك كتجأر تجأ انا عندي الجيم اللي ابني الهمزة هعمل هعملي فيها هنقل حركة الهمزة الى الجيم واحد في الهمزة كتجر كتجر المرئي برضو هنقل حركة الهمزة الى الساكن اللي هو الراء لها ثم اقف بالاسكان المفروض ان هي كده كالمر المر هاف المري المفروض ثم اسكن الوقف المر بين المر ولذلك اذا وقفت فيها بالروم هقول بين المري بين المري كده لا يجوز ان هي الاسكان الان او يفتب هقول المر وبعدين أقول المري بالروم تمام كده دف برضه هنقل الهمزة إلى الساكن قبلها وهو الديف وبعدين أقف بالإسكان فقول دف دف بالروم مل هقول إيه مل وبعدين أقف بالإسكان مل تبقى كده مل ملو بالروم أصلا هي ألخبا وبعدين أقف بالإسكان ألخبا ودي ما ينفعش فيها روم لأنها مفتوحة فما فيهش اللواجه واحد بس صح كده يا عم الشيخ تمام ولذلك مشدشناش هي أصلا الكلمة إيه الكلمة أصلها إيه في القرآن أصلا ده معنى الكلمة وفيش حاجة اسمها تجأروا هي تجأرون صح صح ولا لا ها هول لا تجأروا برضو صح في المؤمنون لا تجأروا هعط عليها بردو كده لا تجارو امولتش لا تجارو ما شددتش فنقولي لا تجارو ما فيش تجيد في الراء ولا حاجة الان نقلت حركة الهمزة للساكن قبلها وحذفت الهمزة ما ليش داعوا بالراء تمام وبردو زيها تجارون تجارون تجارون طيب ولذلك الشيخ قال ايه وبالروم في ذي الكسر والضم عنه قف زي المرء ودفء قال لك قف عليهما بالروم كوجه تاني يعني مع عدم الغاية الاول هيقول المر المري دف دفء بس طيب قال لك واشمم لمضموم ونسكان قصنا المضموم يزيد كمان وجه بالاشمام طبعا مش شوفوا الاشمام الإشمام يرى ولا يسمع فالمفروض هقول دف وبعدين هضم الشفتين دف أنا كده ضمت شفتين عندي. يبقى كده المضموم فيه كم وجه لغاية دلوقتي المضموم فيه ثلاثة أوجه السكون المحب والروم والإشمام المجرور زي المرء فيه كم وجه فيه وجهين بس لغاية دلوقتي السكون المحب والروم عشان يبين لك ثبات الوجه الاول الوى اسكان بين المرء يأتي ورومه يعني الاسكان موجود معايا برضو لم يذهب هذا الوجه ودفء به الاشمام مع مع الاسكان يعني والروم نرويه مع كلا يعني مع كلا يعني مع الاسكان والروم واضحة يا اخواني دقت الصراح الله يرحمه قال لك اسكان بين المرء يأتي ورومه يعني الاسكان ثابت معايا في بين المرء مش معنا ما قلت وبالروم في ذي الكسر والضم عنه قف معناها ان كده خلاص ما فيهاش غير الروم لا فيها اسكان مع الروم طب ودفء به الاشمام نرويه مع كلا يعني ايه مع الاسكان والروم واضح الكلام يا جماعة تمام طيب في سؤال جميل جدا ممكن واحد يقول الروم والإشمام لا يأتي في الحركة العارضة أصلاً دي حركة عارضة حركة الهمزة المحدودة فكيف أتى في هذا الباب؟ لأن هذه حركة عارضة صح كده الجواب عليه كما أجاب عليه المتولي نفسه مش اللي يعني قال محله في غير هذا الباب يعني الكلام مش في الباب ده في باب ثاني لعموم قول الشاطبي واشمم وروم في ما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا يبقى عموم قول الشاطبي اخذنا منه جواز دخول الروم حتى الحركة العديدة في هذا الباب واضح جماعة طيب هينتقل الناظم الان بعد كده الى مسألة مسألة تخص اذا كان الساكن ده حرف مد إذا كان الساكن حرف مد طيب خلي بالك الهمزة تأتي بعد حرف المد وتكون في وسط الكلمة زي ملائك أولئك قبائل حدائق وتأتي بعد حرف المد وكون في آخر الكلمة خلي بالك من دي واضح كده طيب فقال حكم الهمز المتوسط المتحرك بعد الألف يقصد إيه الهمز المتوسط المتحرك قال لك ولكنه مهما توسط عن ألف فسهل وفيه المد فالقصر أعمل شفت فالقصر لدقة شديدة الصراحة زي إي يا سيدنا أمو جزاء عطاء مع حدائق طبائلا جميل يعني بيقول لك إذا أتت الهمزة في وسط الكلمة وكان قبلها حرف الالف هتعمل ايه في الهمزة هتسهلها مع المد ثم القصر ثم القصر زي اولئك انا عندي همزة متوسطة في وسط الكلمة اولئك هسهل الهمزة مع المد والقصر اولئك طيب احنا الان بنتكلم على همزة اللي دخل المد معانا دخل المد معانا من قاعدة ذكرها الإمام الشاطبي في باب الهمزتين من كلمتين فكرنها لم قال إيه وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا هذه القاعدة اللي معانا هنا طب المد أولى وللقصر المد أولى ولذلك عبر المتولف فقال فسهل وفيه المد فا القصر الفا للترتيب الفا للترتيب خلي بالك احفظ هذه عشان هجنا هجنا في, في, في مكان تاني هيكون القصر اولى وهذا الذي عبر عنه المبنى الجذري في الطيبة فقال والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر ووفقصر احب هنوضح ان شاء الله توضيحا يليق بالمقام اذا كده يا اخواني له في قول تعالى اولئك له ايه ها التسهيل مع المد والقصر الاء له كذلك التسهيل والله كده والله اضاء السطه ها بعد الف اضاءت اضاءت, أضاءت تمام هاء ام يقول ايه ها هم, ها هم واضح جزاء يقصد بها جزاء وإلا جزاء كده جزاء هذه متطرفة لكن جزاء ماذا فعلنا فيها هنقف بالعوض عن التنوين هنقول جزاء جزاء فهذه متسقطة كذلك بنفسها عطاء برضو عطاء عطاء إنما عطاء وجزاء لا تدخل معنى في هذا الباب لأنها متطرفة يبقى قراءة المثل جزاء عطاء مع حدائق قبائلة أنا خطأت في قراءتي تمام كده يا أخواني يبقى نقول تاني عشان الناس تحفظ الناس تحفظ لو جزاء قبلها ألف هيكون فيها كم وجه وجهين ها التسهيل مع المد والقصر من طريق الطيبة بقى في هذا الباب في المد المنفصل في المد المنفصل زي بما أنزل يأتي الوجهان مع المد والقصر هايقول كده بما أنزل بما هون تمام ويكون فيها التحقيق بلا سكت وبالسكت يبقى كم وجه يبقى اربعة عشان احنا قلنا هنزود زيادة طيبة والحمد لله المتولي ذكرها في الشرح مش من عندي يعني عشان ما تحكش عليكم تمام كده خلينا في الشاطبية نركز فيها اولى احنا بس بنذكر الزيادة دي عشان لو سمعت واحد اظن الاخ رامي سألنا سمعت واحد بيقول بيسكت على المنفصل والمتصل هي دي رامي وممكن تسمع واحد كمان بيغير يعني هو يوقف في تسهيل بما هنزل بما هنزل بما هنزل بما, هنزل بما, هنزل بما هنزل تمام احنا بنحررش عشان محدش يقول لي الاوجه ديه تيجي امتى ومجيش امتى احنا بنذكر الاوجه مطلقة التحرير له يعني مكان اخر تمام طيب نركز في الشطبية نرجع تاني يبقى اولئك واللائي اضاءت وهاء جزاء عطاء مع حدائق طبائل نعمل ايه فيها دي سيدنا قال لك سهل الهمزة بس من طريق الشاطبية مع المد والقصر بس خلصت طيب ممكن الهمزة المتحركة دي تيجي بعد حرف مد لكن تكون في آخر الكلمة بسموها همزة متطرفة نعمل فيها ايه نسمع كلام الامامه بعدين قال لك وإي يتطرف يعني الهمزة وإي تطرف مثله أبد او مثله ابدل وثلثا وزد ما سوى المفتوح روما مسهلا وحينئذ فالمد والقصر جائز فخمس بحان الضم والكسر تجتلا اضاء الجلى مع جاء شاء فتاحه وذو الضم منه الماء مكسورة نولا مكسور تعال نشوف ونفصل هذا الكلام اذا جت الهمزة في اخر الكلمة وابلها حرف مد ايه الحل قال لك ابدل هتبدل الهمزة طيب بعد ما ابدلت الهمزة اللي هي السماء مثلا يعني السماء هابدل الهمزة اقول السماء طيب بس كده قال لك لا لك مع المد القصر والتوسط والإشباع يعني كده كم كموجه ثلاثة تلت أوجه في نحو السماء بس كده لا لسه هيزيد حياة بس خلينا نفهم دي طب منين جاء الكلام منين جي الكلام ده من أين أتى هذا الكلام هم بيقولوا يا إخواني بيقولوا ان الان هيجتمع عندي حرف مد بعد حرف مد اسمع بقى تفصيل القصة مجيه يعني هيجتمع عندي حرف مد بعد حرف مد فقال لك بعض الناس يعني قال لك لا خلاص كده اجتمع ساكنان نحذف احدهما طيب قالوا ماشي احنا معاكم معلش خلينا احكيها كده بقصة احذف ام واحد قال طب يا سيدنا ده واحد صعب علينا قال هتحذف الاول ولا التاني ما كنت خليتك ساكت ياب احذف وخلاص قال لك لا لازم اعرف مين اللي يحذف فيهما قالوا له ماشي هنقول لك ام واحد من الجماعة قال المحذوف الاول حذفنا حرف المد الاول فكده ما فيهاش غل القصر السماء او واحد قال لا احنا نحذي في التاني. ها فقالوا طيب ما لم هنحذي الثاني حرف مد بعده همز مغير بالحذف فيجوز فيها المد كذلك فمدوها ستة او واحد تاني من الاعدين قال يا جماعة كده انتوا عاوزين تحذفوا ليه اصلا ده حرف مد مدل ويجوز ان يجتمع لانه عوض عن همزة محذوفة فكده هيكون عندي حرف مد من همزة مبدلة وابلها حرف مد يجوز فيه ثلاثة العارض حكاية طويلة صح؟ مفهومة ولا مش مفهومة احنا بس بنعرف علة احنا بس بنعرف العلة وإلا فهي الأوجه كده هكذا رويت نحكي الحكاية تاني قاعدين في جلسة قاعدين في جلسة والشيخ فلان قال أنتم الآن أبدلتوا الهمزة السماء اه دي الهمزة التانية اللي أبدلناها معلش أتبروها كده فإزاي يا جماعة هتبقوا الهمزتين هتبقوا هتبقو الألفين ألف الأصل هو في السماء والألف المبدل لازم نحذف واحدة منهم فاختلف الجماعة نسألها نحذف الأولى وهنبقي التانية مش نغيرها وكمان نحذفها حرام يعني غيرتوها سبوها فقال لها خلاص مدام غيرتوها يبقى هتبقى زي همزة الملى مدام قبلتها كده حركتين بس ناس تانين قالوا لا هي أصلا همزة أبدل العارض فيحذف العارض فنحذف التانية راحوا قالوا لهم مدام هتحذفوا التانية يبقى أندي ألف عند ألف لو السماء قبل همز مغير فيجوز فيه حينئذ المد والقصر على قاعدة حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد مازال زال أعداله فيكون عندهم وجه توافق مع أصحاب المذهب الأول ووجه زيادة اللي هو الإشباع مد أو قصر ومد الله يفتح إليك دكتور تمام كده فدول أصحاب الحذف أم نستنيين كانوا عادين في الجلسة هذولهم رحيم فين تعالوا هنا ده دي همزة مبدلة من ندرس نحذفها لازم نبقيها فهذولهم ما دمها تبقوها يبقى أنا عندي حرف أصله همزة وأبله حرف مد فيجري عليه أوجه العارض فنتفق معكم في وجهين اللي هم القصر والمد وينزود التالت اللي هو التوسط واضح يا جماعة عرفتوا جات منين لو مش واضحة الصراحة يبقى نوضحها تاني مجررش حاجة انا معلش حكيتها بحكاية طويلة كده عشان عشان كله يبقى فاهمها منين احنا ممكن نذكر فيها كلام علمي وخلاص اللي عجبه عجبه اللي مش عجبه يعجبه ان شاء الله <تصفيق> تمام كده طب دول دلتلت اوجه الابدال دلتلت اوجه الابدال طب هنقدم اي مولانا انت زمان يعني من شوية زمان عندي دي تطلق على اي وقت قبل هذا الكلام معلش زمان قلت تسهيل الهمزة في اولئك واللائي واضاءت مع المد والقصر وقلت المد اولى والمتولي الله يرحمه قال المد فالقصر دلوقتي بقى نقول برضو المد والتوسط وبعد القصر ولا نعكس جمهور العلماء جديدة دي جمهور العلماء صح على عكس يعني نبدأ بالمد ثم التوسط ثم الطول ليه قال لك لأن الهمز لم يبقى له أثر الله يفتح عليك شيخ إبراهيم لعموم قول الشاطبي ابن جزري عفوا والمد أولى ان تغير السبب وبقي الاثر يعني في التسهيل او يعني اذا لم يبقى الاثر او فقصر احب يبقى القصر لا احب يعني اولى ماشي الكلام من كده وصلنا طيب بعضهم بيعمل ايه في غيرهم بيقولك لا انا هقدم المبدل ان هو الاصل عند حمزة وبعدين التوسط وبعدين القصر نزولا من فوق لتحت. الاعجب من كده اجدته من يقدم المد ثم القصر ثم التوسط معلش يعني خدها طرفة ده شكله كان قاعد في الحكاية وحضر الخناءة لما الناس قالوا الهمزة الأولى محذوفة ولا التانية وبعدين قالوا القصر وبعدين قالوا المد وبعدين قالوا التوسط شكله كده التسلسل بتاع الحكاية بالضبط جمعة طرفه ما حدش يزعم تمام كده مش مشكلة كل ده جائز يا أخواني كل الكلام ده جائز احنا ما بنقول أولى معناها كلمة أولى مش معناها إجاب الأمر على الناس يعني ما أقولك مثلا الأولى عند من يسهل يشاء إلى ها الأولى تقدم الإبدال تمام طب لو واحد قال لا أنا هقدم التسهيل نقول له أنت كده أجرمت وفعلت فعلا فعل لم يأتي به أحد من الأولين ولا الآخرين لا أولى يعني هذا الأولى والأصح عشان نقرأكم مرتبة طيب سيدنا الشيخ بيقول ايه وإي تطرف مثله أبدل وثلثا وزد ما سوى المفتوح يعني زد في سوى المفتوحة الهمزة المفتوحة روما مسهلا يعني لو كانت الهمزة الموقوف عليها مفتوحة زي أضاء جاء شاء فهذه ليس فيها إلا ثلاثة الإبدال واضح القصر مع القصر والتوسط والطول طب لو كانت في غير الفتح يعني مضمومة او مكسورة يشاء ها او المائي او السمائي يكون فيها ايه يزيد كمان وجهين بالروم قال وزد في وزد ما سوى المفتوحة روما مسهره وحينئذ يعني اما تزود في السوى المفتوحه حينئذ فالمد والقصر جائز مع التسهيل دباء المد أولى هتباء السماي السماي طب انت قدمت المد اه نقدم المد لأن أثر الهمزة معايا فكده يكون فيها كم وجه يا سيدنا ألق خمسة أوجه وهذه ما تسمى أو ما تعرف بخمسة القياس واضح كده المتولي الله يرحمه قال اضاء الجلى مع جاء شاء انفتاحه دي امثلة المفتوح وذو الضم منه الماء مكسورة او لا يعني مكسورة او لا ماشي طيب نقرأ المتن تاني انا اخطأت برضه انا المتن الصراحة ما قرأته من من مدة يعني فعشان كده في الفض يعطاه اضاء الجلى مع جاء شاء انفتاحه وضد الضم منه الماء مكسورة أولى يصد بها أولئك أولئك أصب بها أولئك تمام إذا أولئك هم أولئك قصد بها هذه ونكتفي بهذا القدر من درس اليوم فهو درس يكفي إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين